لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والضقين كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف صنين عددا ثم باتناهم لنعلم أي حزبين أحصى لما ذبثوا أمدا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 وتحسبهم ايطاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لوطنت عليهم وليس منهم فرارا ولمؤتمن منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا نبثنا يوما أو يوم قال ربكم آلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر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 ما لهم دونه من ولي ولا يشرك في حقله أحد. وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَرِمَاتِهِ وَلَا نَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُرْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ عَبْدَهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيجِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر من كماله فقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر من كماله وعز نفره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما عظم الساعة قائمة ولا يضد الت إلى ربي لأجدنا خيرا منها من قلبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب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 هناك ولاية لله الحق هو خير ثواب وخير نقودا وضِرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناهم من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما فأصبح هشما تذروه رياح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 افَتَتَّخِذُ شَخِيذُونَهُ وَذَرِيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتْهُمْ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقُ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا الظُّلْلِ بَعْضُهُمْ وَيَأْمُرُونَ بِأَنْ يُنَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا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 وما نُخْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ تَفَرُو بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِفُ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِهِ وَمَا أُنذِرُهُ زُوَّاً وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَن دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ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 وتلكن قرآ أهلكما هم لم ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وإذا قالوا سالفةه لا أدرح حتى أبلغ مد معل بحرين أو أمضي حقباً فلما بلغ نجن عبيله ما نسي أحوتهما فتخد سبيله في البحر ربى فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِي إِيَّاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا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 وَذَبَنَ غُتَمَ اللَّجْنِ عَذْرَا فَانطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَبَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ لا عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ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 وكان تحتبو كنزهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبراً ويسألونك عن ذِلَّ الخَرْنِ قُلْ سَأَسْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّمَا كَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَسْئِلَنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ سَبَبًا فَأَسْلَعْ سَبَبًا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 فَاحْسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَسْتَخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْ نِيَاهَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَل نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا